112. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا 113. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألفنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولاكى اللعنهم الله بكفرهم ولكن اللعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقم ثوذهن فنردها على 124. أو نلعنهم, أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبس وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي 117. به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما 118. ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذك 113. من يشاء ولا يظلمون فتيلا 114. انظر كيف يفتغون على الله الكذب وكفى به إثما ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاعوت ويقولون للذين كفوا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا قبله